فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسى فَلا نأتيياَّكَ بصحرم مِثْنِه فج البيننا وَبَينك مووعيدَ عد فجعل البيننا وَبَينك مووعيد الللا نُفْنفُهُ نَفنُ وَلا أَ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 فَيُصْدِقُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ امْتَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ الْقِيٌّ وَإِنَّنَا لَنَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ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 رب بها هارون وموسى قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن ايديكم فلا قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف وَلا أُصَلبًاكُم نكم وَلا أصَلِبًاكُم في جُزوع النَّخْلِ وَلَ تَلَمُ أَّون أَشَدُ عَذاابَ وَأَبِق قالول النُؤصِكَ على م ج أنا اسْفِرَكَ عَلَى مَا جَاءَ أَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أُنْتَقَضَ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ ان ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السخط والله خير ابوقا انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاطْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَْبَهُم فيِي الروْنُ بجودِهِ فَغَشَهُم مِنَ اليَِّ مَا غَشَهُم يَْ وَظَلَّ فيِي الرعونُ قَوْمَهُ وَماَاهَدَا ياابَن إ الصر إِلَ قدَدْعون جَنَكُم نَعْلَمُ وَعْدَنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى